محمد نور موجود نور لعبها هذه اللي التي ممكن تكون خطرها راشد عالي وعرضية الكوريا السلام هذه كرات نايفها الزازي وتميزها الزازي وكأنه المطرب عزازي الذي اطرب جمهور الاتي في اللقطة الماضية بالثلاثة والاتي كل ما يزور لازم بالثلاثة الاتي يحسم المباراة ويري المباراة ويتصدر المجموعة ويقترب من الدور الثاني لماذا كل هذا؟ لماذا وما معنى كل هذا؟ معنى ذلك كلمة بسيطة معناه كبير افعالها كبيرة الا وهي كلمة الاتحاد الاتي يتقدم بالثلاثة عالية بعرضية هزازي الكولابراسة يصبح أبرز هداف في تاريخ مواجهات عنديات البلدين لأنه مسجل الآن خمس هداف ويعادل رقم ناصر الشمراني وهزازي يضعها في المرمى متخصصا في مرمى